Fizbül Kifâya, Seyed Naâbil Hasan Şahzâlî, Qutb-ı Sır. Bismillâhir-R-Rahmanir-R-Rahîm. Allahu Alâhi İlâhi Lâhu. Al-Malik Al-Qutb, Sâlam Al-Mümin Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabâr al سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز العكيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب المشرق والمغربي لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم وأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاض بكل شيء علما وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Allahümme inni a'ûzü bike min şerrin nefsi ve min şerr eş-şeytânir ve min şerr kulli tâbetin ente âhibun binâsiyetihâ inna rabbî alâ sırâtin müstakîm fe in tawellû fe kullu hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hu alayhi tevekkelû ve rabbil 'arşil 'azîm Bismillahirrahmanirrahim. Fakallahu khairun hafiz ve allahu arhamirrahimin. Amanet billa ve dıxlıtı fi kafılla ve tağsındı bıktabılla yuayatı ve bi bırsulıllahi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam ibni abdi allaah. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر مما خاف وأحذر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا غر مع اسمه شيء في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم حصبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على نفسي وديني وآهلي ومالي وعيالي واصحابي وعلى كل شيء أطانيه ربي الله الحافظ الكافير بسم الله بابنا تبارك حيتنا ياسين سقفنا والله من ورائهم محيط هُوَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ سُتُرُ الْعَرْشِ مَسْبُولٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاضِرَةٌ إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَغِيرُ أَحَدٌ عَلَيْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا نَخْشَىٰ مِن أَحَدٍ بِالْفِعْلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم احفظني في ليلي ونهاري وطأني وأسفارين ونومي ويقظتي وحركاتي وسكناتي وذهابي وإيابي وخطوري وغيابي من كل سوء وبلاء وهم من ورمن ونكادين ورماذن ووجاعن وسطاعن وعلم وصمم وآفة وعاهة وفتنات مصيبة وعدو مجاحين وماكر مساحين وخارق مطارق مالق وخائن سارق حاكم ظالم وقاط وسلطان واحرسني من جميع الشيطان الجن والإنس من جميع الخلق والبشر والمثى والذكر والحية والعقرب والدبيبي والهوام والطير والوحش يا باري الأنام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فسيك بيك الله وهو السميع العليم سلام على نوح في العالمين وسلام على الأنبياء والمرسلين كافيين صاد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 وإرادتي ووسيع رزقي وحسن غلقي مغلني بفضلك ولا تهلكني بفضلك وسامحني بكرمك وبلغني مشاهدة الكعبة والبيت الحرام والزمزم والمقام ورؤيته محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام وأجود برحمتك عليا وعليا وليا بذرية مالي وأقاربي والمسلمين ما دخلنا ما دخلنا جنتنا يا رب أنت الكريم وفيك أحسن تظني ولا تخيب رجائي وعافني وعفو عني يا غفور يا رحيم برحمتك يا رحم الراحمين ولا حول ولا قومة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما